بسم الله الرحمن الرحيم 112. اقتربت الساعة وانشق القمر 113. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر 112. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر 113. حكمة بالغة فما تغني النذر 114. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر 117. وش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشت 118. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر 112. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر 113. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 114. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر 111. وحملناه على ذات ألواح ودسر 112. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر 113. ولقد ترتنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر 112. ولقد يسرنا القرآن للذكر 113. فهل من مدكر 114. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر 115. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر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 119. أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر 110. ألقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب أشد سيعلمون غدا من الكذاب الأشد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 119. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر 110. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط نا وإن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط 110. نجيناهم بسحر 111. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر 112. ولقد راغدوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر 114. فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر 111. فهل من مدكر 112. ولقد جاء آل فرعون النذر 113. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 114. خير من أولئكم أم لكم براءة في أَمْ أم يقولون نحن جميع منتصر 112. سيهزم الجمع ويولون الدبر 113. بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر 114. إن المجرمين في ضلال يَوْمَ يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوكوا مس سقر 112. إنا كل شيء خلقناه بقدر 113. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياكم. 112. فهل من مدكر 113. وكل شيء فعلوه في الزبر 114. وكل صغير وكبير مستقر 115. إن المتقين في جنات ونهر 116. في مقعد صدق عند مقتدر